واضح بارك الله فيكم إذن المعصب لا بد اشترته فيه المماثلة في الدرجة وفي ماذا في الوصف في الدرجة وفي الوصف هذه قاعدة تحفظ إن شاء الله واضح بارك الله فيكم الوصف الأخوة مثلا شقيق شقيق أخلي أب أخلي أب بنت ابن ابن ابن هذه الوصف صفة ابن ابن صلب الميت واضح بنت ابن هذا ما يتعلق بالصفة والدرجة أي القرب القرب من الميت هذا أخ مباشرة وهذه أخت مباشرة إذن يعصبها, يعصبها. أم أخ لأب لا اتحدت صفحة كلهم اخوه لكن اختلت ماذا درجة الاخت الشقيقة من جهتين أخت لمن للميت من جهتين الأخ لأم جهه جهة واحدة واضح إذن ما يعصبها لابد الذي يعصبها مماثل لها هي من درجتين لابد يكون من درجتين الذي يعصبها واضح بارك الله فيكم وهكذا أخلي أب مع أختي لي أب نعم مماثلة في الوصف الأخوة وفي الدرجة يعني في درجة واحدة بالنسبة لمن؟ للميت أخش يقيك الوصف واحد أخوة لكن اختلت ماذا؟ درجة هذا من جهتين بالنسبة للميت وهذه من جهة واحدة لا يعصبهم واضح بارك الله فيكم طيب نأخذ الربع من الذكور اشترك في الأصل الوارث من الذكور حتى يخرجوا الأم والجدة يعني هالك عن أخت شقيقة وأم الأم أصل وارث صح من الأصول هل تحجب الأخت الشقيقة لا لأن اشترطوا في الذي يحجبها الذكر الذكر هالك عن أخت شقيقة وجدة الشقيقة لها النصف كامل النصف كامل لأن اشترطوا في عدم النصف ذكر وهو الأب والجد على القول الراجح كما سياتي إن شاء الله معنا في باب الجد مع الأخوة. قال المصنف رحمة الله عليه باب من يرف الربع والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. طيب هذا ما يتعلق إخوانا في الله بباب الربع. وهذا الباب باب الربع يرثه صنفان فقط الزوج او الزوجة واحدة فاكثر الى اربع واحدة فاكثر الى اربع تقدم معنا الزوج له النصف وايضا له فرض ثاني الربع اذا الزوج له فرضان اما نصف واما ربع متى يرث النصف بشرط واحد انعدام الفرع الوارث ومتى يرث الربع ايضا بشرط واحد لوجود الفرع الوارث اذا يرث النصف عدمي ويرث الربع وجودي واضح بارك الله فيكم اذا عدم الفرع الوارث كان للزوج النصف واذا وجد الفرع الوارث كان للزوج الربع كان للزوج الربع وما هو الدليل على ان الزوج يرث الربع فان كان لهن ولد فلكم الربع دلت هذه الايه على انه اذا وجد الولد والولد هنا عام عام الذكر والانثى وإن نزل سواء كان الابن او البنت الصلب او ما تفرع وإن نزل عام هذا ما يتعلق ب ارث الزوج الربع لهذه الايه واذا قام الاجماع ونقل الإجماع الامام ابن عبد البر رحمه الله عليه الاستذكار قال الإمام مالك رحمه الله عليه ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أنثى فلزوجها الربع فلزوجها الربع إلى أن قال ابن عبد البر رحمه الله عليه هذا اجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه هذا يقول ابن عبد البر رحمه الله عليه بعد ما نقل سلام الامام مالك قال وهذا اجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه لا خلاف بينهم فيه فالاجماع قائم الاجماع قائم على ان الزوج له الربع من زوجته ان كان لها فرع وارث ان كان لها فرع وارث سواء كان منه او من غيره سواء كان منه او من غيره هالك عن زوج وابن هالك عن زوج وابن هل الزوج الان له النصف هنا لا ليس له النصف لماذا لوجود الفرع الوارث لوجود الفرع الوارث وهذا الابن سواء كان من هذا الزوج او من غيره ما دام انه فرع من الميت ما دام أنه فرع الميت وابن للميت فهو يؤثر على من على الزوج يؤثر على الزوج هذا معنى الفرع الوارث اذا الزوج الان اخواننا في الله يرث الربع بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث وجود الفرع الوارث ذكرا كان او انثى وهنا جاء خلاف يسير في الفرع في الفرع ابن الابن والنزل هل يحجب الزوج من النصف للربع الربع مجاهد رحمه الله عليه يقول هذا خاص بالابناء الصلب ابناء الميت الصلب الابن والبنت اما ابن الابن وان نزل لا يؤثر على الزوج وهكذا لا يؤثر على الزوجه وهكذا لا يؤثر على الام لا يؤثر على الام وهذا محجوج باجماع الصحابه قبله اجماع الصحابه قبله وما خالف الا مجاهد رحمه الله عليه فأهل العلم يقولون محجوج بيجماع الصحابة قبله وما نعلم قائل اليوم يقول بقول مجاهد رحمة الله عليه بل استقر الاجماع كما قال ابن قدامو غير واحد من اهل العلم استقر الاجماع كما كان أول في زمن الصحابة كما كان في زمن الصحابة أن ابن الابن يحجب الزوج من النسب إلى ماذا؟ إلى الربع لماذا؟ لأنه فرع الميت فرع الميت واضح بارك الله فيكم لذلك لمن مالك رحمة الله عليه يقول ميراث الزوج أو الرجل من امراته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن واضح بارك الله فيكم فالاجماع الآن استقر وقائم كما كان قائم في زمن الصحابه رضوان الله عليهم فمجاهد مجاهد يقول أن ابن الابن لا يقوم هنا مقام من الابن لا يقوم مقام الابن في حجم من الزوج والزوجة والأم فقط في هؤلاء يعني عند مجاهد عند مجاهد الزوج عند وجود الابن الابن كم له النصف والزوجة عند وجود ابن الابن كم لها الربع والام عند وجود ابن الابن كم لها الثلث واضح بارك الله فيكم هذا على قول من مجاهد طيب هل احد من اهل العلم قال بقول مجاهد لا لا يوجد ضايل اليوم بقول من مجاهد رحمه الله عليه وعلى كل في الله محجوج بالاجماع قبله فاجماع الصحابه ضايل مع وجود النص على أن الابن أو ابن الابن نزل يحجب الزوج من الربع إلى أو من النصف إلى الربع واضح بارك الله فيكم هذا ما يتعلق ميراث الزوج فالزوج يرث الربع عند وجود الفرع الوارث عند وجود الفرع الوارث أه؟ لا كيف محض الذكور هذا محض الذكور لا بنت الابن ولد تقوم مقام البنت عند فقد البنت يعني الان لما نقول فرع الوارث ما يشترط فيه يعني مطلق الابن وابن الابن والنزل بمحض الذكور هذا معروف على ما تقدم والبنت وبنت الابن والنزل ابوها بمحض الذكور بمحض الذكور المراد به الوارث المجمع على ارث مثل ما تقدم الكلام في الزوج في النسب من المراد بالوارث المجمع على على ارث حتى يخرج من الذي لا يرث مثل من من الفروع الذين لا يرثون كل من جاء من, من جهه البنت سواء كان ذكرا وانثى ابن البنت وبنت البنت وهكذا واضح بارك الله فيكم وايضا من قام به مانع من قام به مانع من موانع الميراث الرق والقتل والاختلاف الدين واضح بارك الله فيكم على ما تقدم على ما تقدم في النص في الزوج المراد بالفرع الوارث أي المجمع على إرثه المجمع على إرثه الآن الزوج كم له فروض له فرضان له النص وله الربع متى يرث النص عند انعدام الفرع الوارث ومتى يرث الربع عند وجود الفرع الوارث وهناك ملزمة يخرج عبارة عباره عن ثلاث صفحات أو ورقات فيما يتعلق باصحاب الفروض مع الجدول وهذا تعين ان شاء الله باذن الله تعالى الطالب تعينه يعني جدول جدول الزوج جدول النصف الربع النصف عند الادامه الفرع الوارث قال تعالى كذا قال الاجتماع كذا وكذا يرث الربع عند الادامه الفرع الوارث قال تعالى كذا قال الاجتماع كذا مختصر، ثم الزوجة جدول الربع الثمن الربع الدليل كذا كذا كذا والتشارط كذا والاجمة كذا وكذا الثمن الدليل كذا وكذا الشارط كذا وكذا والاجمة كذا وكذا وهكذا الام الاب البنت بنت الابن الاخت الشقيقة الاخت لي اب الاخت لي ام وهكذا اصحاب الفروض اصحاب الفروض سهل جدا ايحو حديث Grace اجمع أي حديث إجماع إن ما في إجماع على القول الراجح الدليل كذا الراجح كذا وانتهى الأمر مختصرة جدا إن شاء الله قد خرجناها من قبل هي موجودة في منتديات الحامي منتديات الحامي إن شاء الله كل مسامي يخرجها لكم مع الأخوان هنا يا حبده لو يخدوها الأخوان يصوروها يصوروها سهلة جدا يعني يعرف يعرف البنت لها نصف لها ثلثان بنت الابن سدس نصف ثلثان الام ثلث سدس الاب كذا كذا الجد كذا كذا الاخ الشقيق او الاخت الشقيقه كذا كذا كذا وهكذا مع الدليل وهي مختصره جدا حتى يستطيع الانسان يحفظها ان شاء الله في موجوده مع الإخوان هنا موجوده مع الإخوان ياخذونها ان شاء الله ويصورونها تعينكم ان شاء الله في هذا الباب باب الفروض وورقة ورقه ما يتعلق بباب الحجب الحاجب المحجوب الحاجب المحجوب البنت او ما بنت الابن من الذي حجبها فلان وفلان وفلان وهكذا الجد من الذي حجبه فلان وفلان وفلان وهكذا سهل جدا ان شاء الله الأخوان ياخذونها تعين طيب انتهينا الان من ارث الزوج اذا قال الربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجه من قد منعه من ولد الزوجه من قد منعه اي منعه من النصب لا الربع وهو لكل زوجتنا اكثر واحدة اثنتان او, أو ثلاث او اربع يشتركنا في الربع والزوجة واحدة فاكثر ترث الربع بشرط واحد بشرط واحد وهو عند انعدام الفرع الوارث عند انعدام الفرع الوارث والدليل دليل الزوجة الربع من القرآن، ولهُنَّ الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لكم ولد. فإذا عدم الفرع الوارث بالنسبة للزوج، كان للزوجة الربع، كان للزوجه الربع، وقام الإجماع على ذلك، قام الاجماع على ذلك على أن الزوجة الواحدة فأكثر لها الربع عند انعدام الفرع الوارث، ونقل الإجماع بن حزم رحمه الله عليه حيث قال واتفقوا ان الزوجه ترث الربع حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها النصف هكذا قال ابن حزم رحمه الله عليه كما ان الزوج يرث من زوجته النصف عند العدام الفرع الوارث كذلك الزوجه ترث من زوجها الربع عند العدام الفرع الوارث ونقل الاجماع ايضا ابن قدامه حيث قال وفرض الزوجه والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه هكذا قول ابن قدامه رحمه الله عليه فرض الزوجه والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه وولد ابنه فالزوجه الان واحده فاكثر ترث الربع بشرط واحد وهو عند انعدام الفرع الوارث عند العدام الفرع الوارد سواء كان منها او من غيره من غيره ما دام انها انه فرع الميت فرع الميت فلها الربع من عدامه لها الربع من عدامه وايضا دليل الاشتراك اثنتان ثلاث اربع في الفرد الاجماع قال الاجماع. الزوجة او الزوجات يشتركنا في ميراثهن من الزوج بالربع او الثمن بالاجماع الزوجه او الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع او الثمن بالاجماع عند العدام الفرع الوارث الربع وعند وجود الفرع الوارث الثمن يشتركن كلهن في هذا الفرض سواء كان في الربع او كان في الثمن في الثمن قال ابن المنذر أجمعوا وأجمعوا ان حكم الاربع من الزوجات حكم الواحده في كل ما ذكرنا وأجمعوا ان حكم الاوائ من الزوجات حكم الواحده يعني اذا كانت واحده كم لها الربع وإن كنا اربع كم لهن الربع فالفرض لا يزيد بزياده واضح بارك الله فيكم الفرض لا يزيد بزياده لا ياتي انسان ويقول الواحده لها الربع إذا الأربع واحدة، لكل واحدة ربع، انتهت التركة، ربع، ربع، ربع، ربع انتهت التركة، كم يبقى للورثة؟ إذا التركة كلها راحت لمن؟ في للزوجات في فقط، واضح؟ بارك الله فيكم، فالفرض لا يزيد بزيادته أبداً، وعلى من يقول، على من يقول، آه، إذا طلق أربع من زوجاته بقصد أن يحرمهن من الميراث وتزوج أربع فيما بعد ومات عن الثمان كلهن يرثن. كلهن يرثنا هذا على قول الله إما الثلاثة أحمد والشافعي أو أحمد ومالك حنيفه لأنهم قالوا إذا تهمت زوج ان نحربها من الميراث نورثها ترغيب الله نورثها فعلى قولهم الآن رجل طلق أربع نسوار كلهم أنا أشري حربكم من الميراث يلا كلكم طالق وراح تزوج أربع ثم مات عن أربع في عقده والأربع الأول اللاجئة طلاقهن بقصد ماذا أن يحمهن من الميراث أحمد ماذا قال الثمان كلهن يرثن منه كلهن يرثن واضح طيب كم لهن الآن الثمان هؤلاء إن كان عدم الفرع الوارث لهن ماذا الربع وإن وجد الفرع الوارث لهن الثمن كلهن يشتركنا في هذا الفرض. واضح بارك الله فيكم لكن الراجح هو قول من الشافع كما تقدم معنا قال وهو لكل زوجتنا أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد نعم ذكر أولاد البنين أي أبناء الإبن وبنات الإبن وإن نزلوا في محض الذكور هو نفس الإبن لأن ابن الإبن يقوم مقام الإبن وهكذا بنت الإبن تقوم مقام البنت تقوم مقام البنت إذن الآن الربع يرثه صنفان فقط الزوج أو الزوجة واحدة فأكثر الزوج يرث الربع وجود الفرع الوارث والزوجة واحدة فأكثر ترث الربع عند انعدام الفرع الوارث عند العدام الفرع الوارث واضح بارك الله فيكم وبهذا انتهينا من باب الربع انتهينا من باب الربع طيب الزوج كمله من زوجته يا مصفة آه له النصف إذا عدم الفرع الوارث وإذا وجد الفرع الوارث من مراد بالفرع الوارث هل هو اقتصارنا على ابن الصلب أم يتعدى وإن نزل وإن نزل من خالف مجاهد مجاهد خالف مجاهد والراجع خلاف قوله طيب الان نمثل بمثالين هالك او هالك عن زوج وابن ابن ابن ياسين الزوج لها الربع لماذا لوجود الفرع الوارث لوجود الفرع الوارث وابن ابن الابن وان نزل طيب هالك عن زوجه وعم زوجه وعم عصام لماذا لها الربع لوجود الفرع لانعدام الفرع الوارد واضح بارك الله فيكم من عنده اشكال من عنده اشكال فيما اخذنا في باب الربع طيب ان شاء الله نقف الى هنا وهنا في تنبيه الاخوان يقولوا الذين سيمشون الى مسد رشاد ما في, في مسد رشاد يتوضا هنا ويمشون واضح ميسي درشاد قالوا ما في ما يتوضوا هنا الاخوان ويمشون وايضا درسنا ان شاء الله اليوم اصحاب الذين يدرسون معنا اصول ان شاء الله درس في ميسي درشاد سيكون تمام